اتظلمنا وتحرمنا من اعز الناس علينا قلبي كان عايزك معايا من البداية للنهاية اتظلمنا وتحرمنا من اعز الناس علينا قلبي كان عايزك معايا من البداية للنهاية زم بيه إنك بعدت حتى ما سمعتيش نداء يتهش عورك وانت جنبي لما قلبي أقل كفاية زم بيه حتى ما سمعتيش ونته شعورك ونتجنح لما قلبي قال كفاية سهمك كان لازم يصيبنا بس نعمل إيه نصيبنا رحلة صعبة مشينا فيها نفسي نرجع نبتديها سهمك كان لازم يصيبنا بس نعمل إيه نصيبنا رحلة صعبة مشينا فيها نفسي نرجع نبتديها والجراح بكرم دويها دحنا ما عحنم جينا مهما قلنا ومهما علتنا الاعتم ما بقاش يفدنا